فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ نُوحٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ انهم اناس يتقهرون انهم اناس يتقهرون فانجيناه واهلهم الا امراته قدرناها من الغابرين فانجيناه واهلهم الا امراته قدرناها 117. وأمطرنا عليهم مطرا 118. فساء مطر المنذرين 119. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفا 110. قل الحمد لله وسلام اصفاه الله خير ام ما يشركون الله خير ام ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ما السَّمَاءَ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَبْنُوا إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ بَلْ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا 111. وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا 112. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا 113. أإله مع الله بل لا يعلمون الله بل اكثرهم لا يعلمون ام يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء او يجعلكم خلفاء الأرض ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء او يجعلكم خلفاء اِلَٰهٌ مع, مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُم فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ 122. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته 123. أإله مع الله 124. تعالى الله عما يشركون 125. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرسل يُغْذِقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ أَمَّنْ يَرِثُ خَلْقَ اللَّهِ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ وَمَن يُغْنِكُم مِّنَ قُلْ هَٰذِهِ ها آلِهَتُكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ هَٰذِهِ ها آلِهَتُكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۖ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۖ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي الله وما يشون ايانا يبعثون وما يشون ايانا يبعثون بل ادراك علمهم في الاخره بل ادراك علمهم في الاخره بل في شك منها بل في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآبا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا اساطير الأولين 117. قل شيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 118. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون 119. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق وَيَقُولُونَ مَتَىٰ أَذَا الْوَعْدِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ أَذَا الْوَعْدِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ َلَ دَغ الذي تَتعرون وَإِن رَبكَ لَذ فَضل على الناسَّاس وَلَ أَثَرَهُم لا يشقون وَإِن إ رَبكَلَذ فَضلعَلَ الناس وَلَ ثََهُم لا يشقون وَإ إن ربك وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين فَعَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَثَرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَثَرُ الَّذِينَ ربك يقضي بينهم بحكمه ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم وهو العزيز العليم فتوكل الله فتوكل على الله إنك على المبين انك على المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ti وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة 117. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون 118. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون لَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كنتم 111. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون 112. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا 113. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ويجعلن الليل ليسكنوا فيه والنهار ممصرا إن في ذلك لآيات لقومين فَوُفِئَ الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي إلا مَن شَاءَ اللَّهُ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَجَاعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ تائهين وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر الله الذي اتقن كل شيء صنع الله الذي 119. إنه خبير بما إنه خبير بِمَا 110. من جاء بِمَا فله مَنْ منها وهم فَلَهُ فزع مِنْهَا آمنون 111. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون من يوم منها وهم من فزع يومئذ امنون ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون ومن جاء بالسيئه فكبت وجوه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 وامرْتُ أن اكون من المسلمين وامرْتُ ان اكون من المسلمين وان اتلو القران وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه انه يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقول الحمد لله يريكم اياته فتعرفونها وقل الحمد لله تعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك تعملون بسم